مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِكَانٌ عِبَادُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا يَفْرَحُونَ بِمَا إذا إليك ومن الأحزار من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدن وإليه مآب وكذلك أنزلناه شكما عربيا ولئن اتبعت أهوام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 لكل اجل كتاب يمس الله ما يشاء ويثبت عنده ام كل كتاب وان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البناء وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي أَرْضَهُمْ نُفْسَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِي عَلَى حُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَدَرٍ مِنْ فَنِّ اللَّهِ مَثُلٌ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَسْرِي مَا سَيَعْلَمُهُ الثَّقَالُ مَنْ يُخْبِئُ